بيت رب يحمي. بلدة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان والشوق إلي نشيد يحتو خطوة الربان. بلدة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان والشوق إلي نشيد يحتو خطوة الرحبان. البيت رب يحميه تمثيليه في حلقات تاليف عبد الفتاح مصطفى موسيقى والحان سيد مكاوي اخراج انور عبد العزيز النجاشي ملك ملوك الحبش هذه رسالة قيصر الروم جستنيان العظيم اقرأ بعد التفخيم اللائق بجلالكم يعرفكم انه يود لو اوطأتم جيوشكم بلاد العرب فان هؤلاء الاعراب يحرصون على ان تفرغ سفن الهند حمولتها في ايديهم ليحملوها الى الاصقاع في حراستهم فيتحكم في أسعارها ويربح من ذلك أرباح طائلة حسبته رجل دين يغار لدينه هو يتخذ الدين ذريعة ومظهرا لمطامع الدنيا ولكنه يذكرك باتحاد ملتك وملته ويحذرك مغبة ترك العرب لنفوز الفرس يتغلغل في بلادهم فإن كسر الفرس لا يالف في ذلك وسعى لئن أوطأت جيوشي بلاد العرب جعلت تحويل العرب إلى ديني أكبر همي فبماذا ترد يا مولايا على قيصر الروم؟ بالموافقة على أنني متطلع لمعونته إيانا على هذا الغدر اكتب له بذلك أين أرياط ابن أصحمها؟ مولاي النجاشي لبيك وسعديك عبدك ارياط بين يديك <تصفيق> عمرتك على سبعين الفا من الحبشه تقود عليهم قوادا من رؤوسهم وتعبر بهم البحر الى اليمن فتغزوها فإذا اطمان ملكها لك دفعت بجيوشك الى سائر بلاد العرب فاخضعتها وادخلتهم قهرا في ديننا فاذا دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وخرب ثلث بلادها وبعث الي ثلث نسائها هيا حبيط وبضيط ايها القائد ارياء قد افنيت ثلث اهل اليمن وخربت ثلث بلادها وبعثت الى النجاشي بثلث نسائها وما أظنه إلا مقرك على ملك اليمن وجاعلها طعمة لك ولأولادك من بعدك ليس على اليمن فحسب ولكني منذ اليوم ملك العرب أجمعين يا طالما حدثونا أن هؤلاء العرب لا يملكون ولا تغزى بلادهم فوجدنا ذلك حديث خرافة أتسمع أيها الملك أرياط؟ ما هذا؟ هذا ما حذرتك منه بالأمس هذا هياط الجند ومياتهم اللبهم عليك أبرها اطمعهم فيما حذت لنفسك من الأموال والكنوز أفعلها ذلك المسخ البدين القصير؟ لو أنك قضيت عليه بالأمس وأخذته على غره لكفيته اليوم اذهب إليه وانظر ما هو عليه واستدعيه لننظر أيجيبك أم فلت زمامه من أيدينا ماذا وجدت عند أبراهام؟ استدعيته إليك، فجس على ركبته وخر لوجهه، وأخذ عود نبات من الأرض فجعله في فيه، وقال أنا في طاعة الملك. وسآتيه حبوا على أربع قوائم على هيئة البعيمة ليذبحني إذا شاء ذبح الخروم <تصفيق> ألم أقول لك الملك أعقل وأعلم منا ما هذا؟ ما هذا؟ الجنود حاصروا المكان وأبرهة أمامهم بغير سلاح على الهيئة التي وصفت لك يمشي على اربع وفي فمه عود <تصفيق> إذاً لا بأس لكني البس درعي واحمل حربتي فإذا دنا مني عاجلته في جمجمته واسترحت منه <تصفيق> هذا انت يا ابا يكسوم اقترب اقترب <تصفيق> خذها بحربتي اخطأت جمجمته ولكنك شرمت حجبيه وانفه وفمه وعمه وجهه الان اجهز عليه <تابش> وي قتلتني من فتحه الدرع من بين رجلي بل انا الذي اجهز عليك بخنجر مسموم اخفيته <تابش> في بطن فاقزي <تابش> <تابش>. ايها الكاتب اكتب الى ملك الملوك النجاشي وعظم شأنه في الديباجة ما استطعت ثم قل أيها الملك إنما كان ارياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا في أمرك وكل طاعته لك إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه لملكها وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك وبعثت بجراب فيه طراب من أرض اليمن ليضعه الملك تحت قدميه فيبر بقسمه ما أبرع مولانا أبل اليكسوم في استرضاء النجاشي ثم اضف إلى ما قدمت انني عزمت على بناء قليس عظيم في مدينة صنعاء يخلد به ذكر الملك ولسوف ارتفع ببناء ذلك القليس حتى أن المطل من فوقه في صنعاء يرى البحر عند ساحل عدن فيكون آية للعالمين ولا سوف أنبش كنوز ملوك اليمن الأقدمين من التبابعة والمكاربه ولا سوف أنقض آثارهم لأحمل نفائسهم إلى ذلك القليس فإذا أتممت بناءه حملت العرب ليحجوا إليه ولو برغمهم ولا أصرفنهم بقليسي عن كعبتهم التي بمكة أيها الملك القديس أبرها جاءك إذن النجاشي بدعوة الملوك فهيا اكتبوا إلى الملوك في الأفاق وادعوهم لافتتاح القليس واكتبوا إلى رؤساء العشائر والقبائل من العرب فمنوهم ورغبوهم واعدوهم رضاي إنهم قدموا مع الوفود وأنزلوهم وتوعدوهم بعذابنا إنهم تخلفوا لأي شيء يجتمع هؤلاء القوم؟ هؤلاء رجال من اليمن فروا من أبرهة الحبشي إذ توعد العرب بهدم الكعبة فراحوا يبحثون عن رجل يجمعهم للجهاد ولكني أرى شيخا كبيرا فانيا ما يصلح أن يقود الرجال للحرب هذا أبو عمران بن يقظان شيخ مخلاف قديم من مخاليف اليمن شيخ ذي ريدان رجل يحدث الفتيان بما يسير حميتهم لمناهضة أغربة الحبشه أيها الفتيان عليكم بسيف ابن زي يزن وهو سليل مكاربة سبأ وعنده سيف جدكم التبع العظيم اسعد تبان أبي كرب وما يجمعكم على الجهاد إلا لواء هذا الفتى فالزموه واين نجده نعم واين نجده هو الان في الشام عند الحارث الغساني يتوسل به الى لقاء قيصر الروم في قضيتكم اي سيف بن ذي يزن اراك لا يشبع من كلامك ولا يمل من فصاحتك وقد حدثتني بحاجتك فاعلم أنني مسافر إلى القسطنطينية غير بعيد فإن شئت حملت رسالة منك إلى جستنيان عاهل الروم أبيت اللعنة يا سيد الفتيان وددت لو أنك قد امتبي عليه تعلم يا ابن ذيزن ذي أن الحبش لم يدخل بلادكم إلا بإعاز من جستنيان نفسه إلى النجاشي هذا وذاكروا مي وإني استنجد بعروبتك وإنك لذو حضوة عند ال... تغنيك موافقتي إذا خالفك الملوك الكبار أصحاب الجيوش ما أريد إلا أن أفضح أبرهة على الآفاق فقد صنع لنفسه هالة من الحلم والتدين ببناء ذلك القليس الذي بناه من الاغتصاب والسحط حسبك يا ابن ذيزن سابلغك من لدني عذرا ظرف استحابك إلى القيصر وما أراه ينصرك على أبرها ايها العرب انهضوا جميعا وانفروا جميعا ذلك المسخ الاشرم عن حرمكم ان البيت الحرام الذي بمكه تعظمونه كافه لكم فكيف اذا استباحه ذلك الطاغيه وهدمه رويدك هذا عمران رويدك عمر الا حدثنا بما تعرف من خبر هذا البيت العتيق فقد عهدناك متعبدا متحنفا تتلمس أخبار الاولين وتعلم كثيرا مما لا نعلم إن هذا البيت هو أول ما ظهر من الأرض يوم أذن الله للأرض أن تبرز من الماء وقد ألهم الله آدم أن يقيم بناءه فكان أول بيت وضع للناس ومكانه تحت البيت المعمور الذي في السماء السابعة تطوف به الملائكة وقد جدد الأنبياء بناءه حتى جاء إبراهيم خليل الله فأعاد بناءه مع ابنه إسماعيل جد العدنانيين إذا كان هذا البيت من بناء جد العدنانيين وهم عرب الشمال فما بالنا نحن القحطانيين أهل الجنوب نعظمه لو علمتم شأن تبعنا الأكبر أسعد تبان أبي كرب مع هذا البيت لما تعجبتم من تعظيمنا إياه فهاتي هذا الخبر يا أبا عمران أجل أجل أجل. أجل. كان تبع أبو كرب قد بلغ بخارى والصين بفتوحه ثم قفل عائدا وكان هو وقومه يعبدون الأوثان فتوجه إلى مكة في طريق عودته إلى اليمن حتى إذا كان بقرب مكة أتاه نفر من هزيل فقال له قائلهم أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر اغفلته الملوك قبلك بيت فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة بلى و... واني أراكم لي من الناصحين هو بيت بمكة يعظمه أهله ويطوفون به ويصلون عنده فدلوني عليه نعم وكرامة ونعمه عم فانتظروا ببابي حتى أحتاج إليكم خذوهم أيها الحراس فاكرموهم واحفظوهم حتى أستدعيهم أين الحبران الجليلان أستشيرهما في مقالة القوم اقبلا أيها الحبران الصالحان أقبل أما سمعتما مقالته ذيل بلى وما أراد هؤلاء القوم إلا هلاكك وهلاك جندك ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن ولا يهلكن من معك جميعا فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه تصنع ما يصنع أهله تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده شأن العبد الأسير الذليل عند الملك العظيم وتظل فيه خاشعا خافضا جناحك حتى تخرج منه فما يمنعكم انتما من ذلك أيها الحبران الصالحان أما والله انه لبيت النبي إبراهيم وإنه كان يدعو إلى الحنيفية وينزه الله عن الشريك ولكن فساد الناس صار بهم إلى عبادة الأوثان التي نصبوها حول البيت وإنهم لنجس وأهل شرك ولكن الصدق والحق ما حدثناك به <تصفيق> ثم مضى تبع حتى قدم مكة فطاف بالبيت وعظمه ونحر عنده وحلق رأسه وأقام ستة أيام ينحر للناس ويطعمهم ويسقيهم العسل إليه أيها الحبران افتياني في رؤياي. ماذا رأيت أيها التبع العظيم رأيت في منامي أني أكسو البيت فأشير علي بما أكسوه ان شئت الاقتصاد فيكفي أن تكسوه الخصف من الخوص وليف النخل لا والله قد أريد اني اكسوه أحسن من ذلك ولامرن خدمي فليخرجن أثمن وانفس ما يحملون في الصناديق من وصائل الديباج وقطائع الدمقس ولأكونن أول من كسى هذا البيت العظيم ولاوصين به ولاتي ليغسلوه ويطهروه ويصنعوا له بابا وسقفا ثم خرج تبع من مكة متوجها إلى اليمن حتى إذا دخل هذه البلاد دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه تقول وإن سيف ابن ذي يزن من سلالة هذا التبع إي وربي يا الله ولا يجمعنكم لواءه في جهادكم أبرهة وجنود الملك المعظم أبرهة أيه زرائي اي وزرائي وبطارقتي وقواد جيشي اني قد عزمت امرا وما جمعتكم الا لتشهدون لك, لك الصمطه اطاعه أيها الملك لقد عزمت على غزو بلاد العرب جميعا لا استثني منها الا الحيره بالعراق وغسان بالشام لوقوع الاولى تحت ولايه كسرى الفرس والاخرى تحت ولايه قيصر الروم نحن لذلك هذا الامر لا بل أشهده بنفسي واخرج له على رأس جيوشي وقد امدني النجاشي بعديد من كتائب الرماه وعديد من الفيلة وبارك عزمي بالمسيرة إلى مكة لهدم ذلك البيت الذي تعظمه العرب فيها هيا هيئوا الجيوش للزحف والهجوم وأزنوا بالنفير العام انهض فها هو الحاجب يفتح الباب وقد اذن لك بالدخول عليه الامير العربي سيف بن ذي يزن <تصفيق> التحيه لقيصر الروح <تصفيق> اقبل لن يكلمك اليوم احد غيري كل المقاليد بيدي انا مثل عمي جورثينيان في كل شيء ليس لاحد لي من دوني نهي ولا امر اتفهم ايها العربي أيها القيصر الجليل ما أراني نازعتك في شيء مما ذكرت فهل تأذن لي في طرح قضيتي؟ أعرفها أعرفها ولا حاجة بي إلى مزيد أبرهة الحبشي دخل أرضكم باسم سيده النجاشي والنجاشي قديس صالح غزاك ليحقق إرادة الله تنزه الله وتقدس عن الفساد والبغي في غير الحق أه. أما يكفيكم مجدا أنه قام بأرضكم؟ قل ليس ينافس عظمة آيا صوفيا التي بناها عمي جستينيان فغدت وفَتَ العالمين إن تمجيد الله وعبادته تكون برعاية خلقه لا بزخرفة الأحجار أَيَّمُرُكُم ربكم أن تجتاح القرى وتهتك الأعراض وتتفك الدماء وتغتصب الأموال يا أعلم يا هذا أن دين إبراهيم موافق لديننا ودينكم مخالف لديننا وغاية القول إننا لا ننصر المخالف على الموافق نصرف مولاي الملك القديس أبرها هاتم عندك أذن في جنودك بالنفير العام وخرجت جيوشك المظفرة إلى ظاهر صنعاء تتقدمها الفيلة أين اليكسوم بكري وولي عهدي لبيك يا أبتا أيها الوزراء أيها البطارقة أيها القوات اشهدوا اني استخلفت اليكسوم على ملكي وهو ملك اليمن حتى أرجع إليكم بعد هدم الكعبة طائر يطير يقول يا حاضر أمسك عليك لسانك فإنك في حضرة ملك الملوك خسر انو شروان ليدخل الأمير العربي سيف ذي يزن أي عدي بن زيد لبيك وسعديك يا ملك الملوك ما لهذا العربي الأحمق يدخل عيواني مطرقا ويذرع البهو متئدا ويلة كانه داخل على بيت أبيه وأمه سلو في ذلك أي سيف بن ذي يزن كيف تدخل على ملك الملوك متاطئ الرأس فعلت هذا لهمي لأنه يضيق عن كل شيء اعرض قضيتك أيها الملك إن لي عندك ميراثاً وما ميراثك؟ وقف ببابك هذا منذ سنوات رجل يدعى ذايزاً وهو أبي وقد وعدته أن تنصره على عدو بلاده فمات ولم يدرك وعدك فهو حق وميراث لي عندك ففي أي أمر جئتني؟ أيها الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة أي الأغربة؟ أغربة الحبشة أم أغربة السن؟ بل الحبشة وقد فعلوا بنا وبقومنا الشنائع التي أجلك عن ذكرها بلادك بعيدة ولم أكن لأورت جيشا من فارس بأرض العرب ولكني أعينك بالمال اين الخزنه اجيزو هذا العربي بعشره الاف درهم وكسوه كسوه حسنا ايادي ابن زيد لبيك وسعديك يا ملك الملوك ما ترى في هذا العربي لم ينطق بكلمه ليشكرني ولكني معجب به قد رايت رجلا جليلا الحكمة بين عينيك يا ملك الملوك ماذا ماذا اسمع ببابي انظر يا عدي خرج الفتى بجائزة الملك ينثرها بين الناس فانكفأ عليها العبيد والصبيان يتخاطفونها باينها ردوه علي وصله في الامر يا عدي اقترب يا ابن ذيزن ماذا صنعت ويلك عمدت إلى حباء الملك تنثره بين الناس وما اعطاني الملك جبال أرضي ذهب وفضة ملك الملوك أعرف ببلادك منك إنما جئت الملك ليمنعني الظلم ولم اتيه ليعطيني الدراهم جئته لينصرني بالرجال ولم اتيه للمال ولو أردت الدراهم كان ذلك في بلادي كثيرا أي هذا العربي أقر حتى أنظر في أمرك احضروا إلي مجلس المراتب الوزراء والأساورة القوان خذوا أماكنكم هيا هم ماذا ترون في هذا العربي أريد أن يتكلم موبذان موبذ كبير الوزراء يا ملك الملوك إن في السجون قوما قد حبتهم الملك في موجدة عليهم فلو بعث بهم الملك مع هذا العربي فإن قتلوا استراح الملك منهم وإن ظفروا بما يريدوا فهو زيادة في ملك الملك هذا هو الرأي احصوا هؤلاء المساجين عدداً وارفعوا إلي الحمر. قد احتشد الفتيان فقم إليهم فكلمهم يا سيف يا ابن زيزان حشا يا أيها الأمير ذا نفر أن أتقدم عليك في هذا المقام أبدا مم. فأنت اليوم مجمع الكلمة وصاحب الرايه يا فتيان الجهاد ها قد جمعكم الحق حول ملككم الموعود سيف ابن زيزان وقد ضرب في الآفاق يطرح القضية على ملوك الدنيا لينصفوا العرب من عدوهم الشرس ويا اسفاه لقد تبين له أن هؤلاء الملوك تواطؤوا على الاسم والعدوان مع الأحباش إلا كسرى أنو شروان ملك ملوك الفرس فقد وعده خيرا ونرجو أن ينجز ما وعد قم كلمهم يا سيد الله يا سيد الله يا سيد اي فتيان بيسه وكنده وكنانه وذير عين والمخاليف العظام اجتمعوا الي ما اريد اليوم الا ان تعوقوا مسيره أبرها حتى تأتينا امداد كسرى فان الاحباش قد تقووا وتزودوا بالات امدهم بها الروم ثم ساقوا أمامهم الفيلة لترهب جموع العرب وتهدم البيت الحرام بمكة فعلينا أن نتقوى عليهم بالات الفرس وعددهم ومقاتليهم ورماتهم وضرب معسكره بنجران يريد أن يستدرجكم لقتاله فاياكم إياكم إلزموا الكهوف والمغارات وصابروه وطاولوه حتى يفرغ صبره فيخرج إليكم من سهول نجران فإذا صعد في جبال عسير اطبقتم عليه أيها الملك القديس ابرها كانت يد الملاك ميخائيل تشد عضد جيشك ويد الملاك غبريال تصب الهلاك على عدوك هات بشائرك أظهرنا قلة رجالنا وضعف مسيرنا واستنعنا شرازما منا تظهر الهرب والانتصار حتى كترع ذو نفر فجمع جمع فك فسحقنا جمعها بعد صدام لم يدم إلا ساعه من نهار. <تصفيق> قد له غرور لي المجد والويل لأعدائي هل قتلتموه؟ بل أصرناه حيا وسقناه في الأجلال رتنا مشيئة. أيتوني اسحبوا الذنب ذا نفر على وجهه والقوا به تحت اقدام الملك المعظم <تصفيق> اه, آه، تعال غردك نفسك يا ذا نفر حسبت انك تلق شراذم اعراب تطاهم بقوائم فرسك فماذا وجدت اجد كلام الملك وجدت مسوخا من الجن والمرد تسوق الفهود وتركب الأفيال من كل فرعود أشدود كأنهم بروق ورعود لا يقف لهم سد ولا أخدود <تصفيق> لولا أن أحسنت الوصف لقطعت لسانك ماذا تظن أني فاعل بك؟ <تصفيق> عجب كلام الملك <تصفيق> ما أتوقع منك إلا أشد العذاب آه. إنك تستجدي حياتك فمثلك يعلم أن الموت أهون العذاب فلن أقتلك لاني ملك حليم. سأبقيك معي وأتخذك دليلا لي بأرضكم تخبرني اين مكان ابن زيزان أجب كلام الملك تعلم ان عصيتني لأقيم أنك في برزق من العذاب لا تموت فيه ولا تعرف. ابن ذي يزن ليس بهذه الأرض رحل إلى كسرى الفرس يستعديه عليك ابشر يا ابن ذي يزن قد استجاب لك كسرى افلح وجهك يا عدي يا ابن زيد امر ملك الملوك بان يرسل معك ثمانمائة مقاتل من وزلاء السجون في ثمان سفن كبار وامر عليهم قائدا طاعنا في السن يدعى وهرز رئيس الديلم مساجين وقائد عجوز هذا قصار عون كسرة للعرب؟ اصخ يا سيف خذها نصيحة عربي العربي لا يرحل رحلك من ليس فيه لقد رايت الان أن أعرض عن مدد كسرة واعود إلى بلادي فأجاهد وسعي هناك بين بني قومي حتى نقضي او يظهر أمرنا لا يا سيف لا تستجلب عداوة الفرس ويكفيك ما لاقيت من عداوة الروم اصحب مددك سرى فإن لم ينفعك فإنه لا يضر أيها الراس كاساء صف لي كيف كانت المعركة بالأمس كان دليلنا ذلك الثقفي الخائن لقومه المدعو ابا رغال فكشف لنا مخابئ الاعراب في خفعمة وكنانة فلما طلعوا علينا أطلقنا عليهم الفهود والكلاب الضارية ثم أدبعناهم بحرابنا الحبشية المسمومة حتى إذا أنشب الموت فيهم أظهاره أرسلنا الفيلة تسوي الأرض بمن سقط وتسد الآفاق على من هرم فهل أصرتم أحدا من رؤوس القوم؟ أجل سقنا كبيرهم ويدعى نفيل بن حبيب ضموه إلى دين فرهينتين تحت يدي من سادات العرب ورأينا في الاسرى رجلا يظهر الولاء لنا ويسارع في مرضاتنا يدعى أبا حناطه الحميري. ضموه إلى أبي رغال وامتحنوا ولاءه فمتى استيقنتم من؟ فأرسلوه طليعة لنا إلى أهل مكة ليقذف في قلوبهم الرعب فلا يقاومونا. إيهن أيها الرأس اما عندك من اخبار عن ابن ذي يزن انقطعت عنا اخباره منذ ما رحل الى بلاد الفرس يستعدي كسرى علينا <تصفيق> عمت صباحا ايها القائد واهرس ونعمت صباحا أيها الملك العربي سيف بن أحسبك تقول في نفسك بأي شيء ابدلاني كسرة بجند من نزلاء السجون وقائد في الثمانين من عمري ولكن اعلم يا بني أن طول عمري لم ينقص شيئا من قوتي على الحرب لولا انطباق جفني فإذا خرجت للحرب امرته يفعي فيعصب لي وإن لي قوسا لا يوترها أحد غيري واني كنت طيلة عمري سيد الديلم حتى غضب علي كسرى فسجدني لا زلت سيد قومك ايها القائد الكبير <تصفيق> الان وقد ظهرت ارض بلادك وقد غرقت منا في الخليج سفينتان من الثمان وبقيت منهن ست على كل سفينة مئة رجل فليس ورائي إلا ست رجل هؤلاء ما عندي فما عندك؟ عندي ما شئت من رجل عربي وفرس عربي فإنني قد عهدت إلى رجال يجمعون إلينا الأنصار في اليمن وسائر العرب وجعلت معهم أموالا ينفكونها على عدة الحرب من خيل وسلاح فإذا نزلنا على ساحل عدن وجدنا هؤلاء الرجال على موعده وابرهه ايكون أول الصدام معه؟ قد تركت أبراهة متجها صوب الشمال ليهدم بيت الله الذي بمكة فتعجلت المدد من كسره لعل أن مخرج أبراهة من اليمن فأقوض ملكه فيها ثم ألحق به على الطريق إلى مكة وأباخته من ورائه فكيف شأني معك إذا نزلنا الآن على أرض عدن؟ أجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعا أو نظهر جميعا يا أهل مكة يا أهل مكة أنا رسول والرسول لا يقتل ولا يهان أنا أبو حناتة الحنيري جئتكم رسولا من ابرهه ملك الحبش وهو يقول لكم لم آتي لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لي بحرب فلا حاجة لي في دمائكم المطلوب. يا عبد المطلب بن هاشم يا سيد قريش أجرني من الناس فإني رسول ومغلوب على أمري خلوا عنه يا أهل مكة أيها الرجل ارجع إلى أبرهة فخبره أني قادم إليه أكلمه أيها الملك المعظم أبرهام هذا سيد قريش بباب مضربك يستأذن عليك و و ومن هو سيد قريش ذاك؟ هو صاحب عير مكة واسمه عبد المطلب بن هاشم أه هو الذي حدثني عنه أسيرنا ذو نفر؟ دعني أنظر إليه وهو لا يراني اصنع لي فرجة في جانب قبتي أتراه أيها الملك؟ أرى اوسم الناس وأجملهم أدخلوا أجلسوه هنا وليقم ترجمان بيني وبينه قل له حاجتك حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها جنده ونهبوها في أطراف مكة أيها الترجمان قل للرجل قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في مئتي بعير اصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه إني أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه قل له ما كان ليمتنع مني وإني لهادمه. أنت وذاك انا والله لنريد حربك ولنود لو ان لنا بذلك طاقة فندفع عن بيتنا ولكننا قوم أهل تجارة ورعي ولا عهد لنا بجمع الجيوش ذات العدد ادفعوا إليه بلا واصرفوه لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن ضلالهم ومحالهم ابدا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك لا هم قد لذنا بركنك من عذاب الغاشية لا تأخذنا بالذنوب وبالحياة اللهية وادفع عن البيت الحرام ججوش هذا الطاغية يا... يا... فتقوا طبولهم واظهروا اعلامهم انظر يا سيف انظر أين ترى ملكهم أرافة حدثا لم أره من قبل أليس هو اليكسون وبكر أبرهة؟ قد علمت أن أبرهة عزل اليكسوم من ولاية عهده أثناء مسيره إلى الحجاز بجيوسه مصوبا نحو مكة اذا فابرهه الآن في الشمال مخليا اليمن لهذا الحدث اخشى أن يكون ابرهه الان قد بلغ ابواب مكه فمن يكون هذا الملك الحدث الصغير صفه لي كما تراه يا سيف اراه ارتقى عرشا ضخما فوق مم. فيل كبير مم. وعلى رأسه تاج تتدلى منه يا قوتة الحمراء في حجم البيضة افلا يكون هذا الملك الغلام هو المسروق ابن ابرهه اعني اخاك لامك ألم تروي لي كيف اغتصبها من أبيك فاولدها غلاما سماه مسروقا كيف لم تعرف أخاه؟ لم أره من قبل كتب عليك أن يكون خصمك أخاك والا تطا تطأ بلادك إلا بدمه في سبيل جهادي أرخصت نفسي فهذه لحظتكم عاجلوهم احملوا عليه. <تصفيق> أيها رأسك ساء لبيك أيها الملك المعظم أبره هل جاءتك أنباء من صنعاء او عدن؟ لم تصلنا أي أنباء منذ ثلاثة أيام وأحسب الأمور هنالك على ما يرى فالامير اليكسوم معتقل في قلعة مأرب والأمير المسروق يتولى أمور الحكم بإرشاد بطارقتك ووزرائك الخلصاء فلا تفرغ لمعركتنا الآن هل جمعت الجيوش للهجوم؟ هي ذي بين يديك استفت بالمحص برهن إشارتك لتقتحم مكة من أطرافها كم كنت أريد أن اقتحمها على أهلها ولكنهم غاضوني اذ أخلوها وتركوها تصفق أبوابها ولكن أما أمرتك بالأمس ألا تدخلن جيوشنا مكة إلا وقد سبقتها الفيلة فسود بيتهم الذي يعظمونه بالأرض بلى أيها الملك المعظم فما منعك أن تفعل أرسلت من بين الأسرى كبيرة قبيلة خثعم نفيل بن حبيب أرسلته إلى جنب الفيل ليسترهب الناس فما أن بلغ مدخل شعب في الجبل حتى غافلنا الخبيث فنخس الفيل بمحجن في يده فهاج فهاجت سائر الفيلة لهياج كبيرها فانتهزها نفيل بن حبيب وفر منا في الجبال وانضم إلى أهل مكة لا يفوت أنكم هذا الوسغة تعقبوه في الجبال حتى تاتوني به أو تقتلوه أشر لنافخ الأبواق يعطوا إذن الهجوم يا يا, يا... ماذا روعك انظر أيها الملك في... في الأفق هناك في الشمال سحابة سوداء ما هي بسحابة إن لها لها دير ما هي بسحابة إنها أسراب متراكمة من الجراد أو العاسب أو, أو, أو الحباره أو الخفافيش أسراب؟ بمثل هذه الكسرة المروعة؟ حجبت ضوء النهار واقبلت بريح عاصفة يا للظلمة يا للزمحرين أوداً وحجباً أي ضراب لغرف الجيش الجنود أظهرهم روحة إنها طيور سود أسفت ودنت تكات تضرب الوجوه بأشميتها. أوتزيد يا سند أصابع مفتن. برد جنودا بالتقاط قرين المعسكر. إنها القيامة، إنها القيامة لكل برئ شهد يبني. يا ويلته. ضلل الله كيدك. أجل، أجل ضلل الله كيدي، ضلل الله كيدي, كيدي. تمدد جيشي ذهب ملكي قدي العبر يا ليت أمي لم تلدني. قد حانت ساعة حسابي معك ايها الطاغيه المشؤوم أفق لحظات قبل أن تفارق الدنيا من؟ ملك الموت؟ لا بل ملك اليمن فمن أنا اذا أنت؟ أنت ملكها الذي هلك ما لك بعد؟ يا طالما رفعت يدك هذه الآثمة وأويتها على وجهي أنت نحيتني عن ولاية عهدك وقدمت علي ولدك من السفاح ولدك الذي اغتصبته من أحشاء ريحانة العربية زوجة زيزا لقد قتل بالأمس تحت أرجل خير العرب مات المسروق؟ نعم مات المسروق فتجرع تجرع لو عتك عليه تجرع من؟ من انت أيها الشامت الحاق؟ أما عرفتني بعد؟ أنا ابن الحبشية انا بكرك أنا اليكسون غرب عني ما تملك اليوم أن تأمرني وما بقي إلا أن ينشق صدرك عن قلبك ويلك يا عقق بيد ابنك البكر تموت موتا يا أبرار <تصفيق> <تصفيق> جمع البغي حشوداً ظن انها ضعفا وحمى الله جنوداً وهو أقوى المخويا أبيت اللعنه أيها الملك سيف ببابك وفود قريش من مكة أدخلوا وفود قريش أبيت اللعنه أيها الملك هؤلاء وفد قريش وهم أهل حرم الله وسدنه بيته اشخصهم إليك الذي أبهجهم لكشفك القرب عن وجوه العرب من أنت أيها الشيخ الوسيم المهيب؟ أنت عبد المطلب بن هاشم أجل أبيت اللعن أنا هو قد علمت أن أمك من بن النجار بن عوف وهم من قبائل اليمن التي سكنت بيثب أجل أيها الملك يوفود قريش مرحبا واهلا وناقة ورحلا ومناخا وسهلا وملكا ربحلا وعطاءا جذلا حياك الله حياك الله وبياك أيها الملك اقترب واجلس معي على السرير يا عبد المطلب فاني أحب أن أرعا رحمك حدثني وما أراك إلا تصدقني هل هممت يوما أن تذبح أصغر ابنائك قربانا لإلهك نعم نعم أبيت اللعنه فما قصة ذلك؟ كنت في أول شبابي ولم يكن لي يومئذ إلا ولد واحد صغير لا يدفع عني وكنت يومئذ نائما عند الحجر في البيت العتيق فوجدت هاتفا يقول لي قم واغفر الطيبه ويعني وي. وي. ارضي يا منان ام ذاك ويعطفه أي عدد من طيب قم واغفر البرر يا نفسي ما وجدتك اليوم وما بررت يا وما يا أي عبد المطلب <تصفيق> قم وحفر الذم لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج أعظم وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النم <تصفيق> تلك علامات أرجو أن أعرف بها مكانها فما <تصفيق> الذي طم ماءها ودفنها؟ جرهم دفنتها وطمت ماءها حين اجليت عن مكة من زمان بعيد أتعرف جررما؟ تلك قبيلة قديمة تزوج منها جدنا اسماعيل ابن ابراهيم فكان منهم خقولتنا الاولى وتجري من فطر زمزم واخرج ماءها لا, لا, لا امر الله ابراهيم ان يلقي ابنه اسماعيل وامه هاجر بهذا الوادي وان يتركهما فضمئ الرضيع الصغير وهرولت أمه تبحث عن الماء بين الصفاء والمر ترمي طرفها بعيدا فلا ترى شيئا فتعود من حيث بدأت فبعث الله جبريل كبير الملائكة فهمز بعقبه في الأرض فظهر الماء قم, قم يا عبدنا تطلبن وحفرها تبتبنا سيدك ورش. أخاف أن تناسعني عليها القضاء ولو, ولو فعلوا, فعلوا لغلبوني وليس, وليس لي إلا صبي واحد لا يغني أه؟ وي اين ذهب الذي يكلمني يا حجر اختفى الهاتف آه. اللهم اني نظرت لك لئن توافى لي من البنين عشره يمنعونني لانحرمن احدهم عند الكعبه وتوافى لك عشرة من البنين فاردت أن تفي بنذرك أجل أيها الملك سيف فضربت القداح على أولادي فخرج القدح الذي على اسم عبد الله وهو أصغر أبنائي فسقته إلى الكعبة لأذبحه فاعترضني الناس يقولون لا. لا. لا. والله لا لدعك تذبح حتى تعذر فيه وكيف أعذر فيه؟ إن كان فذاؤه بأموالنا فديناه ففديته بمئة من الإبل فنحرناها وبدلنا للناس في السهل وللوحش في الجبال فأين ابنك هذا الذبيح؟ ما عتم أن خرج في تجارة لنا إلى الشام فأصبته الحمى فتمرض عند أخواله بيذرب ومات هناك؟ غير أن الله عزاني فيه إذ كنت قد زوجته عقيلة قراشية من بني زهرة فحملت منه بنسمة مباركة فولدته لي عام الفيل فما رأيت في وليدك رأيت ليلة ولد رؤيا في منامي أثلجت صدري وأرجو أن تكون رؤيا حق، رأيت كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب حتى غدت شجرة من نور يتعلق بها أهل المشرق والمغرب ويحمدونها، وإني قد أسميت ابني هذا. محمدا ايتني ادرك يومه اتبكي ايها الملك سيف اعلم انه قد اظلنا زمان يبعث فيه خاتم الانبياء وقد اطلعت على كتب عن احبار الشام والروم تقول ان مولده يكون بمكة ومهاجره يكون بيثرب يولد يتيما ولا يراه أبوه ويتسمى باسم من أسماء الحمد فما يصنع؟ يطفئ بيت النار ويرفع بيتا لا صورة فيه ولا تمثال ويسوي بين الناس أحمرهم وأبيضهم وأسودهم وأصفرهم وتبقى شريعته إلى آخر الدهر يا بشرائي أيكون هو ابني لولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجدي إلى يثرب انتظر ظهور دعوته وبلوغ حجته فاحتفظ به واحذر عليه من اليهود فإنهم له أعداء واطوي ما ذكرت لك عن هؤلاء الرات الذين معك قم قم إلى شأنك يرحمك الله فقد بشرتك بما بقي لك شرفه إلى يوم القيامة وما كان حفظ الله للبيت الحرام ورده أبرهة وجيوشه بالطير الأبابيل إلا آية بين يدي ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين الذي طهر البيت كما أمره الله فكسر الأصنام من حوله ومحى رجس الوثنية منه وغسله وكساه وعظمه وأكد حرمته وأذن في الناس بالحج إلى هذا البيت الحرام فكان خامس أركان الإسلام عج البيت من استطاع إليه سبيل لا اله الا الله وحده صدق وعده نصر عده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا اله الا الله جمع البغي حشودا صن أن وحم الله الله الله لا الله ولا نعبد ولو كان الكافرون قد أحبب بالعدى وحث سبنا للفدى. قد أحبب بالعيد وحث سبنا للفداء النصر وراحت قوة الكفر سدى الله أكبر الله وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريه سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله لا إله, الله, لا إله, الله, لا إله الله الله, الله